قال الذين استكبروا للذين استضعفوا نحن صددناكم عن الهدى بعد إذ, جاءكم بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن بالله